ايك مشغول وشاغلني في دنياك كيفني وكلمهم ياليك وانت ثاني ونسكت وهجان الوقت. اللي فيني بحبك وانا ساكته الوقت طول عمري بحبك ونسكت وهجان الوقت قولي اقول فيني بحبك قوي قوي طول بحب مكسوف أقول. لما بحب, بحب بحب بس لما بقول بقول Oh, yeah